ستهزمون ستهزمون برا انشئتم بحرا انشئتم جوا انشئتم ستصحقون, ستصحقون. <تصحق> <تصحق> ادروكم ان مدت تقطع ان نظرت تطلع والجيش المهزوم ان عاد الكرة لن يرجع نحن لكم قد جئنا ثم الويل لكم ان عدنا ارضا جئتوها احياءه ستنتحن بها اشلاء اين الله والله على الجبال خلف التلال وفي الوديان ستقسمون Hamul Nasatu Shamul I L Shiber, Kelf Tila, ستسحقون أدركم إن مدت تقطع عيونكم إن نظرت تطلع والجيش المهزوم إن عاد الكرة لن يرجع رعبا نحن لكم قد شئنا ثم الويل لكم إن عدنا أرضا جئتوها أحياء ستنتهون بها أجلا